بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أرى يُرِنُّ النَّارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ 119. أخلقكم في بطون أماتكم mā hu tum ta'malūn inna 'alīna bi وَجَعَلَ لِلَّهِ أَن دَأَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ قُل تَمَتَّعْ بِالْمُفْرِكِ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ जी yeah. بَشِّرِ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ actually yeah.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 شاب مذان تَق شعق منِ م جلود الذي نخشونَ وَبثَُّ تَلي جلودم فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذي وقربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ويردي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا رجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربكم تختصرون فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ ربهم ك جَزَاءُمُحسنين لوكَِّر الله عَ أسوَ الذي يعملِوا وَيجزَهُ م جََ بحسَل الذي كَوا يعملون لَ صَ الله بِكافِ ابدًا وَيخَوفونكَ بِالَّذينَ دُين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 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, اني عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ الله يتعفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 ش وَل يعطون قَّ الشَّفَاعةٌ ج لَقُ السَّماتِ وَأ ثمُ إلَ تُ جَعون وَإذ ذك الله حدَهُش مزَّت قوب الذيينَ لا يُؤمنِنون بِالآخرِ الله وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَفَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 نَتُوْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ قَدْ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوْ يَكْسِبُوْ فَلَصَبًا سَيِّئًا ثُمَّ كَسَبُوْ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْ مِنْهَؤُلَاءِ سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هو بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا 124. لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 125. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وَتَنزِيلُ أَوْحَسَنَ مَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ دَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً لَو أَنَّ لِي فأكون مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلا قد جَاءتكَ آياتت فَكَذذَّبتَ بهَا فَكَذذَّبِ تَبَِا وَسْتَك برَر تَكنت مَِ الْكافِرين وَيَوومَ القامَة تَرَ الذيين كَذَبوا على اللهَّ يُجوسُ وَد عَلَسَفِي جََّ م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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ أَوَلَن تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِأَمِينٍ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 يتونَلَنْكُم آياتاتِ رَبّكُم وَنذِرونَكُمْ لق أيمِكُم ماذاَا قال بَلَ وَلَكِ حَبَّّت كَمَة العذاام بِعَلَكَافِرين قِيلَ دُخُلُأَب وَابَجََّ مَ خَالدينَ فيِيه خالدين فيِيهَا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 حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق قتيل الحمد لله رب العالمين